مؤمن بالله مؤمن بالله عارف أين يمضي وأين يضع خطأ مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي مؤمن بالله وحده باسط كفي عنده مؤمن بالله وحده باسط كفيه عند مؤمن بالله وحده باسط كفيه عند مؤمن بالله وحده باسط كفيه عند انه ان شاء انجا من سهام الموت عبدا Mūmėnų bėlėhi rabbi Mūmėnų ruochi vokalbi Mūmėnų bėlėhi āyya āarifą tassdį vodarbi Gįrų māda lėdėjį āy āmrė āy āmrė Gįrų māda fī yadayhi ghayruhu mā dhā ladayhi ayyu amrin fī yadayhi kullu man yurjā siwāhu faqruhu bādin 'alayhi mu'minun billāhi rabbī wa qalbī عارفا قصدي ودربي حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري حبه يجري ويسري غامرا بالنور fi sadri hubbu yajri wa yasri amiran binuri sadri hubbu yajri wa yasri wahdahu arju wa akhsha wa amri مؤمن روحي وقلبي مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي غيره ماذا لديه أي أمر في يديه غيره ماذا لديه أي أمر في يديه غيره ماذا لديه أي أمر في يديه كل من يخشى سواه ضعفه باد عليه مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي مؤمن بالله احيا عارفا قصدي ودربي عارفا قصدي ودربي عارفا قصدي ودربي, عارفا قصدي ودربي